الحمد لبناء رجل العالمين فالرحمن الرحيم لما يفيه ويسجين إياها العظيم لا يستعين اجل الخراط ونستقين فراقنا إلا عما اتابا منهم فالجل إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَمَاطِرَ فَإِذَا النَّضُومُ قُلِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ قُلِجَتْ وَإِذَا الجِبَالُ نُشِفَتْ وَإِذَا بُوْسَلُ أُكِتَتْ لِأَنِّ يَوْمٍ أُكِّلَتْ لِيَوْمٍ وَمَا أَدَرَاْتَنَا يَوْمٌ تَصْرِ وَإِنُّهِ يَوْمَا إِذٍّ مَّكَثْرِ أَلَمْ نُحْرِكِ الْأَوَلِينَ كُمْ لَمُتْبِعُهُمْ كَذَٰلِكَ نَفَارُ بِالْمَجَلِينَ and I to go العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين ألعى تعبين غير المهدوم عليهم يا رب اللهم Taddeeb, ya tarbiya ya kushnu, ya إِنَّ خَبَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَمَجُورٌ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ وما لهم سيعتبرون وإنه يومئذ